قيما لينذر لينذر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.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 وما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع سَكَعَ عَلَى آثَارِهِم إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 إِذْ أَتَوْا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا رب بَنَاءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا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 والسماء والأرض لن ندعوا من, ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مذفقا وتغى الشمس إذا طلعت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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْمِلُهُ سَبُّحُهُمْ أَيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئ تَمِّنْهُمْ رُعْبًا وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فَالْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 بك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين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 وَاتَلُمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَ لِمَا وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ والغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والسلام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 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَةً ثواب وحسنة مرتفقا وابرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كل تل آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفج جرنا خلاله ما وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منكما لو وأعز نفرا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 عَاقَتْ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنهو الله ربي ولا أشرك برب في أحد ولو لاذ قال قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو وا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حثبانا من السماء ويرسل عليها سماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرا هنالك الولاية لله الحق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 فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة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 مِنْ حُمْ أَحَدًا وَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ فَطَفَّ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ مَرَّتُمْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 اوليا امن دوني وهم لكم عدو بسان الظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا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 أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أترى سَرَى شَيْءٌ جَدَلَا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ يَأْهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِظُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّ بِهِي فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 جَلَالَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا وَعَدْنَا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ يَنِي أَوْ أَنْضِيَ حُقُبَ فَرَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتْ تخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا؟ قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وَلَا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمَا سانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما قصصا فوجدا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا أَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ تابعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك تطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي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 تَإِذَا تا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جئت شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لن تَنْتَهِي تَطِيعُ مَعِيَ صَبْرَا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَطَلَّقَا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 تَإِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا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 اتبئك بتأويل لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن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 عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا انما كنا له في الأرض، وأتينا له من كل شيء سبباً، تا اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين انما انت عذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى رب به فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 كَمْ نِفِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّة فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى تا إذا سوا بين الصدفين قالم فخ حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة طاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقٌّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِنَّ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للكافرين عَرْضًا كانت الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتبعوا تخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننب بئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الص صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر أروى ربي بِوَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ أنما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا